اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون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 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله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 لو يضيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان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 فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى العدل وأقصط إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يكون خيرا تَلْمِزُونَ اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ومن لَمْ يَتُبْ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا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 وَجَعَلناكم شعووبا وقبائل لِتَعارَفو ۚ إِنَّ أَكرَمَكم عِندَ اللَّهِ أَتقاكم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَ قولوا اسلمنا ولكن قولوا اسلمنا ولمّا يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا, وجاهدوا بأموالهم وأموالهم